السلام الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا طيما لينبر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين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 فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا إِلَّا يُؤْمِنُونَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِن جَعَلْنَا ما عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْذِلَ وَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا كانوا من آياتنا حشدا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا غلى آبان في الكهف سنين رجدا ثم بعثناهم لنعلم أي الهزدين أحصى ما لبتوا أمدا نحن قص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربقنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا, فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دون لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوه من دونه آلهة لولا يهدون عليهم بسلطان بي فمن أظلم ممن افترى عن الله كذبا وإذ اتذلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت الزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقابا وهم رقود ونطلبهم ذات اليمين وذات الشناد وكلبهم باسق براعين بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم ذرارا لو ليت منهم جرارا ولم ليت منهم رعبا وكذلك بعثناه ليبثها أرو بينهم قال قرائون منهم كمل بثهم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا أعلم بما لبثتم فدعتوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أسجى طعاما فليأتكم فليأتكم برزق منه وليتلط وليتلط ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدون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 ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على عمرهم لنتخذن عليهم متجدا سيقولون ثلاثة رابرهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل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 واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبسوا في كهفهم ثلاثمائة من سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما نبسوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسعع ما له من دونه من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 ولا تعد عيناك عن تريد زينة الحياة في الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه هوا وكان أمره فرطا وقل الحق ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم تراجقها وإن يستغيثوا يغازوا بماء كالمهر يشوي الوجوه بئس الشراب وساء أكمر تفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا لهم جنات علم تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساورا من داب ويلبسون ثيابا, ويلبسون ثيابا قطرا من سودس وإستبرق متكين فيها على الأرائك نعمة ثواب وحسنة وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابِ وَحَثَّ لَهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ أَدَتْكَ لَا وَلَمْ تَظْلِ مِنْهُ شَيْءٌ وَفَتَجَرْنَا خِيَالُهُمَا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك لا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنبه وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيذ هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن جبت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا قال له صاحبه وهو يحابره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجل لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إد خلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقلني كمالا وولدا فعثى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حصدانا من السماء فتصبح صعيدا زلطا أو نصبح ما.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 نصرا هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقوبا اضرب لهم مثلا الحياه في الدنيا كما إن أنزلناه كما إن أنزلناه من السماء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 خير من ربك ثوابا وخير أمله ويوم نسجير الجبال وترى الأرض دارزة وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل دعنتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشرقين مما فيه ويقولون يا ويل فنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما غللوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إذ ذي من الجن ففتق عن أمر ربه أفتتخذوا له ودريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئسي الظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المظلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين دعمتم فدعوهم, فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى مدعمون النار فضا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 فَلَا تَخْذُلُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُهُ ذِئَابَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَاعْرَضَّ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا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 وتلك القراء أهلكناهم لما ظلموا لما ظلموا وجعلنا لهم لقدهم موعدا وإذا قال موسى فتاهوا أبرحو حتى أبلوا ومجمل البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أنضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه غدا رجاءنا لقد لقينا من سفرنا هذا وصبا قال أرايت إذ أضينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنزانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيره في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثانيها قصصا فوجدا عددا من إبادنا آتيناه رحمة من عندنا وهلمناه من لدينا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إن جدا تستطيع مني وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال فتجدني إن شاء الله صابرا ولا أحصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني, فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فان طلقوا حتى إذا ركب في السفينة خربها. قال أخرقتها لضيق أنا لقد جئت شيئا إمرأة. قال أنا أقول إنك لا تستطيع من فضرا. قال لا تأخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عصام. قال طلبا حتى اذا لقي غلاما فقتله قال اقتلت نفسا ذاكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ان اقل لك انك لن تستطيع من صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أبيا أهل قرية أهلها استطعنا أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجذا فيها جدارهم ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا ولهذا فراق بين وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيدها وكَانَ وَرَاءَهُمْ لِبُنِيَ أُخْذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْدَةٍ وَأَنَّ الْغُلَامَ فَكَانَ أَبَاهُمْ مِنَيْنِ فَخَشِينَ فَخَشِينَ أَنْ يُرْهِقَهُمَا قُيَانَهُمْ وَجُفْرَاهُمْ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِن خيرا منه ثكاثا وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلا من يديمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشهدهما ويستخرجا كنزهما كن رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأسلو عليكم من ذكرا إما مكنا له وحاتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ نغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما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 صالحا فله جزاء الحسنى وتنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم لم نجعل لهم من دونها فترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خضرا ثم قد رعنا حتى إذا بلغ بين السدين وجدا من دوني ما قوما وجدا من دوني ما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذو القرنين ان يا جود ومعدود مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني في ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني ذبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدقين قال وانفقوا حتى إذا جعلهم نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما اصطاروا أن يظهروا وما استطاعوا له نقدا قال هذا رحمة من ربه فإذا جاء وعد ربي جعله ذكى وكان وعد ربي حقا وتركنا بغض رم يومين يمود في بعض في الصور ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرقنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعلم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عباد دوني أولياء إنا سَدَنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّرُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يحزبون وَهُمْ يحزبون أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صنعا أولا بآيات ربهم ولقائِه فحبِّقت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جذاءُم جهنم بما كفروا بما كفروا واتخذوا آياته ورسوله زُئاب إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّةٌ تُرْزِقُ دُوَلَ زُلَّاءٍ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا إِلَّا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِنَ الْجَنَّةِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا به منه مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي, يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فَلْيَكُنْ عَمَلُهُ صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا